وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعل ولا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد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 وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليماً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 في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 كما ربياني صغيرا. رب ياني صغيرة رب كما رب ياني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا الكربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه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 وأنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وَذَلِكَ مِنَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى عسائي يكون قريبا يوم يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل هي أحسن إن الشيطان زغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا.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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مهذبوها عذاب شديد.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 اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وَقُرْآنَ الفجر إِنَّ قُرْآنَ الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتتهم من العلم إلا قليلا ولئن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 وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فاباً إلا كفوراً قل لو أَنْتُمْ تملكون خزائن رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ